بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جربت الساعة وانشق القمر، فإذا وإن رؤيتين يعرض ويقول تحرم مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدجر.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 فدع ربه أني مغلوب فتطر ففتحنا أبواب السماء بما إن منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقل ما وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات الوحو ودسر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 كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وتعر أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر فيعلمون وزم من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فرتقبهم والطبر ونبئهم أن الماء فتنة بينهم كل شرب محتضر فنادوا طاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم طيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر